يا شباب يا أحباب يا إخوان يا شباب الصلاة الصلاة كما كان يقول محمد صلى الله عليه وسلم صلاتك هي والله العظيم فلاحك ونجاحك في الدنيا والآخر فتكفون يا شباب هذا هو أول سبب وهذا هو السر وراء طفش كثير من الشباب وحياة النكد والكلف كثير من السباب الله والصلاة. إلى متى. إلى متى وانت مضيع أعظم أمر. إلى متى. وانت لسما انت عارض قيمة الصلاة. أسألك سؤال وسامحني. إيش بينك وبين الله. إيش بينك وبين الله. يوم ما تدخل بيته وتركع وتسل بيني. أما أقول لك إيش الخسارة اللي خسرناها اليوم؟ اليوم. اليوم أعظم أكثر من حب الله اللي أصلى اليوم إيش عذره أمام الله إيش نقول لله يا مآخر صلاة الظهر عشان مباراوني هياتها أربعة إيش عذرك يا شباب نبغى نصح نبغى نفوق نبغى نعود إلى الله سبحانه وتعالى يا من أكثر من 1400 سنة يا من أكثر من 1400 سنة يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ينزل بآية فلما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بكى تدري إيش يمكن تدري محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من أرض الربع مئة سنة إيش يمكن الله يبكي, يبكي عشانه وعشانه هذا محمد اللي استهزأ بنفسه نسخر باللحية بالثوب القصير بالمسواك نضحك على طاش مطاش لما يستهزوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من أربع مئة سنة يضحى يمكي عشاني وعشانك تدري ليه يعني جبريل نزل نزل بآية إيش هي هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أنا وإنت فخلف من بعدهم خلفهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يوقون غياء بكى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل يا جبريل تضيع أمة الصلاة أمة الصلاة تضيع الصلاة قال يا محمد يا محمد يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم قل أدي كل لبيع بعرض من الدنيا رخيص أقسم بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله والله من ترك صلاة من أجل المباراة فقد باع الدين والله من دخل إلى هذا الأستاذ من الظهر وما صلى عصر ولا مغرب ولا عشاء باع دينه بايش بايش بشي من الدنيا رخيص تبيع دينك عشان صلاة تبيع الصلاة عشان مباراة تبيع الصلاة والدين تتركها عشان ايش إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فَتَنَسَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ